أنت جويرية زفت برة بنت أبي الحارث إلى زوجها صلى الله عليه وسلم فرآ في اسمها تزكية للنفس فأشعرها بعظمة التواضع وقال لها أنت جويرية ارتقت بذلك الزواج أصبحت أماً للمؤمنين ترأف بهم كزوجها الذي بدأ تغييرها من الداخل، ظل يعلمها، يثقفها بوحي ربه عز وجل وسنته صلى الله عليه وسلم وسلوكه، حتى أصبح أحب من أشرقت عليه شمسها، فدخلت في منافسة مع أمهات المؤمنين، ليس بالثراء والمباهات وكثرة الحلي وامتلاك الأراضي بل بالتسابق في مضمار طويل نحو الجنة حلقت في أجواء الإيمان تعرفت إلى ربها فأصبحت مناجاته أسعد أوقاتها بل تنسيها أوقاتها ذات يوم خرج صلى الله عليه وسلم من عندها وهي تصل الفجر فلم يعد صلى الله عليه وسلم إلا في الضحى فلما دخل عليها وجدها تناجي حبيبها سبحانه وتعالى تناجي ممن عليها بالتوحيد ورفقة نبيه وأنقذها من النار فسألها صلى الله عليه وسلم لم تزالي في مصلاك منذ خرجت فقالت نعم فقال محرّضاً إياها على انتقاء الكلمات في مناجاة الحبيب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 ودخل عليها يوم جمعة وهي صائمة فاستغرب صيامها فقال أصمت أمس؟ يعني الخميس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا؟ يعني السبت قالت لا قال فأفطري فصيام يوم الجمعة مكروه لوحده حيث قال صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده فارق كبير تعيشه جويرية مقارنة بالبؤس الذي كانت تعيشه مع أصنامها أما والدها فعاد إلى دياره عاد حراً مع قومه الأحرار عادوا يحملون محمداً في قلوبهم صاهرهم وأنقذهم بعفوه من حقد وثني قريش الذين يريدون توريط الجزيرة كلها معهم فأصبحت قبيلة بني المستلق من القبائل الصديقة للدولة الإسلامية هدأت الأمور معهم لكن أموراً أخرى بدأت تثور بدأت إشاعة بن سلول تنتشر وصار عرض الصديقة عائشة يلاك على ألسنة المنافقين وبدأت آذان المؤمنين تتكدر بسماعه حتى وصل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي تكدر أكثر كل ذلك يجري وعائشة لا تدري المدينة كلها تدري إلا عائشة الغافلة المحصنة العفيفة